تَلَىٰ إِلَيْهِ تَبَتِّئَ لَا وَالْكُرِسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَىٰهِ تَبَتِّئَ لَا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَفَتَتْخِذْهُ وَكِيلَا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكْذِبِينَ أُلِّ النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا إن لدينا أنكار لا وجحما وطعاما ذا غصت وعذابا أليما يوم ترشف الأرض والجبال وكانت الجبال كثبان مهلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا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 فرض حسنا وما تقدم لأفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله وخيره وأعظم أجره واستغفر الله إن الله غفور رحيم.